فيهم صنوف من وحيم المثالين يا أول قوم يشركون بربهم وفيهم مِن وَخِيمِ الْمَثَانِي وَدِينُهُمُ مَا يَفْتَرُونَ بِرَأْئِهِمْ كَتَحْرِيمِ حَامٍ وَاخْتِرَاعِ السَّوَائِلِ وَيَا وَيْلَ قَوْمٍ حَرَّفُوا دِينَ رَبِّهِمْ وَافْتَنُوا بِمَصْنُوعٍ لِحِفْظِ الله يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ وَفِيهِمْ فُرُوقٌ مِنْ وَخِيمِ الْمُفَالِقِ وَدِينُهُمْ مَا يَفْتَرُونَ بِرَأْئِهِمْ كَتَحْرِيفِ حَامٍ وَاخْتِرَاعِ السَّارِفِ وَيَا وَيْلَ حرفوا دين ربهم وافتوا بقصدوع لحفظ المناصب وياويل من اطرى بوصف نبيه فسماه رب الخلق اطراء خائبين ويا ويل قوم قد أباره نفوسهم تكلف تزوين وحب الملاعب ويا ويل قوم قد خف حقولهم تجبر كسرى واصطلام الضرائبين في رحمة ربنا فأدركهم في ذاك رحمة رَبِّنَا ربنا وقد أوجبوا منه أشد المعائب فأرسل من علي قريش النبيه ولم يكف فيما قد بلوه ومن قبل هذا لم يخالط مدى سال يهودي ولم يقرأ لهم خط كتبي فيا ويل قوم, قوم يشركون بربهم وفيهم صنوف يا يفتنون برحيم رحيم حامن واخت راعي سواري ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتو